بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض في حق وصور فاحسن صورة واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَتَأْتِيهِمْ صَاعِقَةٌ بِغَيْرِ رَيْبٍ وَهُمْ فِي عِندِهِۦٰ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا فَأْبَشِرْ يَا دُونَنا فَتَقَرُّوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ جَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ والبلاء وربي لنتبع كل من نفى ما تنبأون بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله وأن نور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يَوْمَ الْمَوْعِدِ يَوْمِ الْجَمْعِ وَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي ان الانهار خالدين فيها ابدا ذلك فوز عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما قَادِمٌ مُصِيبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِعْ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ لِلْبَلَاغُ مُبِينٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلِمَ مَا قَلْبُكُم ۖ وَأَنْتُمْ لَا تُبْدُونَهُ ۚ اجِرُوا أَوْلَادَكُمْ عَادِلُوا وَلَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَحْفُوا وَتَصْرَحُوا وَتَوْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ رَقِيبٌ لِّلْعِبَادِ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا وَامْنَعُوا مَا اسْتطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَشُ شَنِئْتَ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ يَقُولُ اللَّهُ قَرْبًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيُؤْتِيكُمْ وَاللَّهُ حَكِيمٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَظِيمٌ حَكِيمٌ